رضي الله عنه قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقولوا قبضتم ثمرة فؤاده خلعت قلبه خلعت قلبه قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول وماذا قال عبدي وهو به أعلم إنما يتخذ ربنا من خلقه شهداء على بعضهم البعض فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله هنيئا لكل أم مات ولدها فصبرت واسترجعت وسلمت لله وقالت لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها الله يقول ابن لها بيتا في الجنة سموه بيت الحمد ربنا سمى موت الولد خلع قلب نزع ثمرة الفؤاد بل ربنا أقسم بعلاقة الولد بالوالد وبعلاقة الولد بالأم العاطفة دي ربنا أقسم بها في تفسير بعض المفسرين لقول الله عز وجل ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال أهل العلم فيها كثير من ضمن ما قيل فيها أن الله أقسم بعاطفة الأبوة وأقسم بعاطفة الأمومة ووالد وما ولد فليكن أخ الإسلام يا من فقدت ولدك في برمة في سوريا في غزة في مصر في حادث أسيوت أيا كنت في أي زمان ومكان فليكن شعارك أيها المبتلى بموت الولد فليكن شعارك الرضا وليكن دثارك الصبر وتذكر دائما وأبدا قول الملك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وتذكر دائما. ما علمه النبي لكل مبتلى عند المصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها قرأنا وشاهدنا على المرئيات وعلى مواقع الانترنت رأينا هذا الحادث المروع الذي وقع في أسيوت واستضم فيه قطار بحافلة ملآنا بالأطفال فمات من أبنائنا قرابة الخمسين والجرح بالعشرات أيضاً وقامت الدنيا وحق للدنيا أن تقوم وقامت الدنيا وحق للدنيا أن تقوم فإن المسلم عزيز على الله ودماء أبنائنا غاليا جدا على رسول الله وعلى كل مسلم ماذا فعلت الحكومة مع هذا الحادث وأنا لست المتحدث الرسمي باسم الحكومة ولست في أي حزب ولن أكون ولست في أي جماعة ولن أكون ليس من باب الطعن أو الغمز في من عمل في هذا المجال استغفر الله هم إخواننا إنما رحم الله امرأة عرف قدر نفسه قامت الدنيا ولم تقعد وحق لها أن تقوم وغضب الناس وحق للناس أن يغضبوا ماذا فعلت الحكومة أولا رئيس الدولة بنفسه أصدر بيانا مرئيا متلفزا تكلم فيه وشاهده الناس وعز أهالي المصابين وهذا الكلام لم يكن يحصل قبل وتذكروا حادث العبارة إذن هذا أسلوب جديد صرنا نجد رئيسا يهتز يرتجف ينتفض إذا مات واحد من رعياته أنتوا فكرين حادث العبارة لم يكترف بالناس أحد هذه واحدة الأمر الثاني رئيس الوزراء بنفسه مع عدد من الوزراء سافر إلى أسيوط مباشرة، وذهب إلى المستشفى يشاهد يعني يقف على أحوال الجرحى ويأخذ على أيديهم ويعز المصابين ولقي ما لقي هناك وعليه أن يتحمل. ولقي ما لقي هناك وعليه أن يتحمل. ثلاثة وزير النقل مباشرة بعد وقوع الحادث بساعتين ثلاثة استقال. ورئيس هيئة السكة الحديدية استقال وحقق معهما ثلاث عامل التحويل النائم هذا الغافل الذي ترك المجال سداح مداح في النيابة يحقق معه يحقق معه ليس كفش فداء إنما هو إن كان الذي سمعناه حق وإن كان قد غفل ولم يغلق التحويله وإن كان كا كان في سبات عميق نايم وحصل ما حصل فهو مسؤول على أي حال الأمر الآن في النيابة ولسنا جهة تحقيق إنما حصل على الأرض من الحكومة شغل الناس الذين ينقمون الآن على دكتور محمد مرسي وعلى عصام قنديل يقول لك أنت حكومة فشلة أنت حكومة قتلة أنت كذا أنت كذا أنا أسأل طبعا كل يوم من ستين سبعين سنة يحصل حوادث هؤلاء الإعلاميون الأبطال الجسورين أصحاب الألسين الطويلة ما كانوا يتكلمون بربع هذا الكلام أيام مبارك إيش جعل إن هبطت عليه من السماء مرة واحدة أمر عجب إحنا قلنا لابد أن يؤخذ أي أحد يخرج على القانون بحسم لابد فسباب وشتام أنا لا أدري يعني ما الذي يستطيع أن يفعله محمد مرسي فوق ذلك الوزير المسؤول أقيل فإن سعيد سك الحديث أقيل وبعث لهما للتحقيق عمل التحول في النيابة السواء مات أصلا لقد دخل المجال الأطفال ذهب رئيس الوزراء لتعزيه أهاليهم وأنفقوا وكفلوا لهم بعض الأموال مبدئيا طب إيه ممكن تاني أنا لست متحدثا عنهم ولا أدافع عن أحد هناك خطأ فادح نعم يحاسب من تسبب فيه نعم لكن إحنا يا أخوانا دحم مصر يحصل فيها حوادث من سنين قضت على أعداد من البشر أكثر من الذين ماتوا في الحروب التي خاضتها مصر 48 و 67 و 56 و 73 ما ماتش في دول أدي اللي ماتوا في حوادث في 30 سنة 40 سنة اللي فاتوا وأنا كاللي حلقة في هذه القناة وفي هذا البرنامج اسمها رسالة إلى سائق يا ريت نسمعها معظم الحوادث سببها استهتار السائق استهتاره ربنا أكرمني وسافرت في دعوة إلى فرنسا وإلى ألمانيا وسافرت إلى النمسا وإلى سويسرا الناس هناك مختلفون تماما شفتش واحد بيسوق بي واخد غرز زي الفهلوية اللي عندنا السواء في مصر لا فن ولا زوء السواء في مصر فرد فرد درياح سؤال في مصر بلطجة لفن ولا زو تسعين في اليوم للحوادث سببها عدم التزام الناس بآداب الطريق عدم التزام الناس بأحكام المرور عدم التزام الناس بالنظام كلام ده هناك مختلف شفتش سيارة واحدة مشى من غير نمرة ما شفتش سيارة واحدة مشى شكمانها بيطلع عاد بيموت الناس ما شفتش واحد بياخد غرز القانون صارم بيتطبع على الكبير والصغير الكل ماشي بنظام الغرامات فادحة اللي بيغلط بيتقطع رأبته عشان كده كله ماشي زي الألف امتى نشوف بلدنا كده ده بقى واجب على وزير النقل اللي جاي بقى وعلى المرور وعلى الداخلية لابد لكن يا أخوانا أقول ما خرب في ستين سنة لن ينصلح في متى يوم ولا امتين ولا ثلاث ميات ولا سنة ولا اثنين فلا تعجلوا فلا تعجلوا ده مش مبرر المسؤول يتحاسب ويتحش وسطه لكن دعوني من هذا المجال ودعوني أتكلم للأمهات الثكالة وللآباء الذين فقدوا الأبناء أقول لكل من فقد ولده في هذا الحادث أو فقد ولده في غزة أو في سوريا والنهاردة مات في سوريا في الحرب من أولها إلى الآن أكثر من خمسين ألف حوالي تلتاشر أربعتاشر ألف من شهداء.